بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت ملدا حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْض مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْقُولُ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَن تَنذِير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 ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمه أولئك يؤمنون به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 119. من افترى على الله كذبا 110. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 111. ألا لعنة الله على الظالمين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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إنكم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 ولا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملكوا ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لا يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا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 118. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 119. ألا إن عادا كفروا ربهم 110. ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 129. فما تزيدونني غير تخسير 120. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية 121. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَ صَالِحَةً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَ إِذْ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كاللم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود 119. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام 111. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلم 119. رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 قال يا قوم هؤلاء بناتهن هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي إلى ركن شديد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 ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 وما توفيق إِلَّا بالله عليه توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاق أي أن يصيبكم مثل ما قَوْمَ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا وما قوم لوط منكم ببعيد رَبَّكُمْ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 119 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنا لَنَرَاكَ ركَ فِيينَا ضَعفَ وَلَلَا رحْضكَ ل رَجَمناكَ وَمَااءن تَعَنَا بِعزِيز قَا يَ قَوْمِ أَ رَحْض أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ اللَِّ وَاتَّخَلْتُمُهُ وَراءكُمْ ظِهرِيَ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 ألا بُعدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعدَ الثَّمُودَ وَلَقَد أَرسلَنَا مُوسَى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبينٍ إِلى فِرعَونَ وَمَلَأَهِ فَاتَبعُ أَمْرَ فِرعَونَ وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ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 إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 118 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون